بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همز في اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أفلده كلا لهم بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموفدة التي تطلع على الأفلدة إنها عليهم مؤصدة في آمد ممتدة